السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع شيء من أصول التفسير وقواعده أقول وبالله تعالى التوفيق ولمزيد من الايضاح لما سبق ولتثبيت الأصل الأول وهو أن القرآن يفسر بالقرآن، وكمزيد من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة الشهيرة على ذلك قوله تعالى: فطلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه؟ فتاب عليه؟ قال جمهور العلماء هي قوله وقول زوجته حواء عليها السلام ربنا ظلمنا أنفسنا ولم لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واستفيد هذا من جمع الوارد في قصة آدم عليه السلام فلذا فالموضوع الواحد تجمع فيه المادة كلها ومن ثم الغامض في مكان يوضح في مكان آخر والمشكل في مكان يظهر في المكان الآخر قوله تعالى أيضا في هذا الصدد وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة ربنا الحسنى قال الجمهور من المفسرين هي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضيفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون فجعلوا هذا مفسر لقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر أيضا من تفسير القرآن بالقرآن ان تضع الايتين تحت بعضهما انتضح لك المقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فسرة بقوله والليل اذ أدبر والصبح إذا أسفر فيكن تنفس بمعنى أسفر وعسعس بمعنى أدبر وهذا منهج حميد جدا في تفسير كتاب العزيز تفسير كتاب الله العزيز وهذا يندرج تحت تصريف الآيات تصريف الآيات بمعنى تنوعها فسبق البيان عنه بأن الآية قد تأتي بمعنى في موطن لكن بلفظ معين وفي موطن آخر نفس المعنى لكن بلفظ آخر فيه بعض التغاير فالذي لم يفهم من الوجه الأول يفهم من الوجه الثاني تفسير القرآن بالقران قوله تعالى لبني اسرائيل واوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما عهد الله الذي عاهد بني اسرائيل عليه قال فريق من اهل العلم هو قوله تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله فالميثاق هو العهد المؤكد باليمين وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين أقول للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاه فهذا العهد الذي أخذ على بني إسرائيل والايه مفسره لقوله تعالى واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وهكذا قد يكون للايه اكثر من تفسير بايات اخر فالعهد ايضا الذي اخذ على بني اسرائيل لا يقتصر على القدر المذكور بل يندرج تحته ايضا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فالآية قد تفسر بعدة آيات قد تفسر بعدة آيات قوله تعالى هو شهير وتعاونوا على البر والتقوى فسر قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل الآية إلى آخرها وقد يفسر البر بامور أخرى أيضا في هذا الصدد والله أعلم من تفسير القرآن بالقرآن تفسير قوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فهذا مفسر لقوله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فسر بقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير الآيات وهكذا تفسر الآيات بالآيات وكما سلف هذا يستلزم حفظا لكتاب الله عز وجل فالمفسر حتى يرسخ في التفسير عليه أن يكون حافظا حفظا مطقنا لكتاب الله عز وجل ولا يسوء أن يتأتى التفسير ويكون الشخص قويا فيه إلا مع إلمامه بكتاب الله عز وجل هذا يعاونه غاية المعاونة قوله تعالى مثلا في شأن بني إسرائيل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل نفس المنوال السابق ما قصصنا عليه من قبل ما هو هو قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر امن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظمه ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون الايه تفسر الايه كذلك قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه تحريم ما يضطرنا اليه تحريم او تفصيل المحرم علينا مفسر في المائده حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ومولى لغير الله به والمنخلقه والموقوذة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح حال النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياس الذين كفروا من دينكم الايه وجدير بان نجري اختبارا باذن الله هو لن يحتاج الى كثير مذاكره قدر احتياجه الى استيعاب لمعاني الكتاب العزيز في تفسير القرآن بالقرآن يدخله الحفظة يدخله الحفظة لترى من من الحفظة الذي يتدبر ليس اختبارا معقدا كالذي يفعله اهل الاختبارات في الحفظ يقول لك اكمل قلبي قاله لا تعرف منطقه خطأ من الأصل لأن قلبي ما قال ذلك فيقول لك أكمل قلبي قال يأتي بكلمة من آخر الآية وكلمة من أولها والواضح والمعنى كما يقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فإذا كان أكمل قلبي قال فهو جاهل بالسؤال لأن القلب ما قال أن ما قال إنما الذي قال بلى ولكن يطمئن قلبي وابراهيم قال فخذ أربعة وهو الله سبحانه الذي قال له ليست الاختبارات من هذا النوع إنما اختبار للحفظة كي ترى سرعة استعدار الحافظ للآية التي في معنى الآية الكريمة والتي تفسرها وتبينها وهذا جدير به أن يؤقد إن شاء الله تعالى قوله تعالى حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ان سالتك ما بهيمة الأنعام ما المراد بالأنعام الأنعم أنزل لكم من الأنعم ثمانية أزواج ما المراد بالأزواج الثمانية سترجع تقول من الإيم الاثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرما من الأنسين الآيات فيها مفسرة الآيات تحتاج سرعة استحضار فأولى لإخواننا من القيل والقال والخوض في الأعراض وتضيع الأوقات أن يقبلوا على الوحيين على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركه ويعلموا ما فيهما ويعلموا أمر الله وأمر رسوله وربك ليس بسئلك عن الشيخ فلان ولا عن الشيخ فلان إلا إذا خط في عرضه ستسأل ستسأل عن عرضه ولما خط فيه لكن في الاصل ويوم في يناديهم فيقول ماذا أجابتم؟ الفقه في كتاب الله استلزم إلماما بمعنيه وتدبرا لها والله أعلم هناك طائفه كبيرة من الآيات تفسر آيات أخر طيفة أخر من الآيات تفسر آيات أخر قبله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحين إليك هذا القرآن فإن كنت من قبل لمن الغافلين غافلين عن ماذا التمست لها التماسات فمنها ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من يبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالايات يفسر بعضها بعضا فالغافلين عن الآيات كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والله تعالى أعلم فهذا الأصل الأول وينبغي أن يطقن وكامثله سبقت للمطرق في موطن الذي قيد في موطن اخر في قول الله تعالى اجب دعوه الداعي اذا دعا قيدت قوله فيكشف ما تدعون اليه ان شاء كذا قال بعض اهل العلم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحله ايمنكم فسروا بقوله تعالى ولكن كفارته ولكن يخذكم بما قدتم الايمان فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آليكم أو كسوتهم أو تحرير راقب كما سلف قد يكون التفسير في نفس الآن التي تكلوها وما ضر من الحطم نار الله المقدة فالحطم هي نار الله المقدة قيل عنها حطم لأنه يفسر بعضها بعضا واحيانا يلزم دفع الالتباس التباس قد ورد في صورة أو عفوا قد يرد في صورة المطففين على بعض الناس كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم فقد يتوهم متواهم أن تفسير سجين هي كتاب مرقوم لأن الله قال وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم فهنا اصل وينبغي أن يلفت النظر إليه سجله ويسف حتى يثبت ويتوسع فيه هو الجمل الاعتراضية في القرآن الجمل الاعتراضية في القرآن ذكرنا به لأن سأفرد له بابا واسعا ان شاء الله قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم فقد يتوهم متوهم ان السجين هي الكتاب المرقوم ولكن هنا حصل تقديم وتاخير التقديم والتأخير ايضا باب لا بد فيه من الايضاح اثبته ايضا يا يوسف فمن ذلك اوت التفسير المعنى اولا قوله تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم تفسيره على النحو التالي كلا ان كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين وما ادراك ما سجين ان شأنها العظيم كذلك قوله كلا إن كتاب الأبرار لفعليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم فعليون لا تفسر بالكتاب المرقوم ولكن المعنى كلا ان كتاب الابرار كلا إن كتاب الأبرار كتاب مكتوب أي مرقوم موضوع في عليين وما أدرك ما عليين إن شأنها لعظيم فهاد التقديم والتأخير باب عظيم من أبواب التفسير يتقن أو من أصول التفسير عفواً يطّقن قوله تعالى في سورة الآraf يسألونك عن الساعة إيان مرسه قل إنما عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك, يسألونك كأنك حفي عنها قد يصعب الفهم إذا لم تعرف التقديم والتأخير أو الجمل الاعتراضيه يسألونك عنها كلمة حفي دخلت اعتراضية يسألونك عنها أو شيء تقول تقديم وتأخير كأنك حفي والحفي بالشخص المهتم به المهتم به أقول قابلتك بحفاوة قابلتك بحفاوة أي باهتمام فالحفي بالشيء هو المهتم به قال الخليل انه كان بي حفي فقولها للشرك يسالونك عنها كانك حفي بهم اي مهتم بهم وبالاجابه على سؤالهم او كأنك حفي عند ربك ربك سيتم بك ويخبرك من اتمام بك بأمر الساعة دركة الحفاء وتصل إلى أن تخبر بوقت الساعة لكن المعنى يسألونك كأنك حفي عنها دخلت كلمة كأنك حفي كالاعتراضيه بين الجملتين يسألونك عنها المعنى يسألونك عنها إن شئت وضعت وقلت كأنك حفي مؤتم بهم فالتقديم والتأخير والجمل الاعتراضيه لا بد أن تفهم فهما جيدا حتى لا تفسر الشيء بشيء لا يتعلق به أصلا لا يتعلق به قد يزال التباس في قول تعالى فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فقد يفهم شخص أن المراد بالعقبة فك او أو إطعام في يوم ذي مسخبة إلى آخره وليس الأمر كذلك إنما المعنى تم فلا اقتحم العقبة وما ما العقبة إن شأنها العظيم ثم بينت الأسباب التي بها تقتحم العقبة, العقبة ما الأسباب التي بها تجتاز هذه العقبة هي فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره فليس فك رقب المراد به العقبة فيتفطن لهذا وبالله تعالى التوفيق قد يكون هناك بعض التعارض في الظاهر بين بعض الآيات وليس سم تعارض فمثلا قوله تعالى فأما من أتي كتابه وأما من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي والأخرى وأما من اوتي كتابه وراء ظهره لم يحصل تعارض الجمع ممكن بالشمال من وراء الظهر فهما وصفان لشيئين مستقلين الأول توصيف اليد التي تتناول الكتاب ما هي هل اليمنى أم اليسرى هل اليمين ام الشمال ثانيا كيف تتلقاه هل من الامام ام من الخلف فلا تعارض حينئذ والله تعالى اعلم واعلم اثبت ما ساقوله الاطلاق باعتبار ما كان والاطلاق باعتبار ما سيكون فقوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم من المعلوم اننا لا نؤتي اليتامى اموالهم الا اذا بلغوا فاذا بلغوا خرجوا من, من حيز اليتم لان الذي بلغ لا يسمى حينئذ يتيم وقد قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجدا فاتفعوا إليهم أموالهم فعلى ذلك عند دفع الأموال سيكون رشدا غير يتام فلما قيل واتوا اليتامى اموالهم قيل وآتوا اليتام أموالهم أطلق عليهم يتم باعتبار ما كانوا فيه من اليتم باعتبار ما كانوا فيه من اليتم كما كان يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية يقولون يتيم أبي طالب أي اليتيم الذي تربى عند أبي طالب قد يقول قائل عن شخص نصراني وأسلم النصراني يعني الذي كان نصرانيا ومن الاطلاق باعتبار ما كان قوله تعالى فلقي السحرة ساجدين وعندما سجدوا لم يكونوا سحرا، وإنما أطلق عليهم سحرا باعتبار ما كانوا فيه من السحر وقد يكون الاطلاق باعتبار ما سيكون كقوله تعالى ان الذين ياكلون الاموال لتما ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اي ان الاموال ستؤول الى نار في البطون وكذلك اني اراني اعصر خمرا والخمر لا يعصر فمعصور جالس ولكن المعنى اني اراني اعصر عنبا فيتحول العنب الى خمر إني أراني أعصر خمرا يتحول إلى خمر قوله تعالى في شأن المطلقات فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف من المعلوم أن إذا بلغت الأجل انقضت لا سلطان لك عليها يعني المطلقة إذا بلغت أجل انتهاء إلى خلاص لا سلطان للزوج عليها فالمعنى اذا قاربنا انقضاء العده إذا قاربنا انقضاء العدة في قوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن قد تتاتى بمعنيين المعنى الاول نفس الكلمه التي في اذا بلغنا اجلهن اسوق لا سياقين فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف والأقرأ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن الأولى تختلف عن إذا بلغن أجلهن الثانية العلاء معناه إذا بلغن قاربن بلوغ الأجل والثانية إذا انتهى الأجل فلغه العرب تتحمل كل ذلك اتى امر الله فلا تستعجلوه كيف اتى وكيف لا تستعجله فالمعروف اتى يعني اقترب جدا اقترب جدا وهكذا ينبغي ان تفطن للايات ومدلولات الايات كنا عندنا ذاكرة قوية ايه آية اليوم كنا مع إخواننا في مجلس في الظهر نناقش مسألة إذا اجتمع قوم على قتل شخص وكلهم قتله كلهم اشتركوا في القتل فعمر يقول لو تمالعوا الصناء على قوم لقتلتم به ولكن أخونا حسن وفقه الله جمع المسألة وأثناء المد التي جمعها يعني جمع المد كله غفل عن دليل رزقه الله بها اثناء المناقشه وإلا هو عمل بحث استمر فيه أياما لكن من فضل الله إن قد يساق لكن الدليل في وقت وبعد جهد فاستدل في النهاية بقول الله تعالى فكذبوه فعقروها فالمكذبون العاقر واحد ولكن نسب العاقر إلى القبيلة كلها لأنهم أقروا على على فعله قال عليه الصلاة والسلام إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل أي نهض بعث معناه نهض رجل شري شرير شرير عارم منيع في قومه كأبي زمع ومع ذلك نسب العقر إليهم جميعا كذبوه فعقروها أعود فأقول هذا الأصل الأول إذا كان لقعد فيه أي استفسار فليطرح لأننا سنتقل إلى الأصل الثاني أو سنتقل إلى باب آخر ملحق بالباب الأول تفضل هل هناك من المفسرين من فسر بالظاهر بلا تقديم ولا تأخير؟ في هناك بعض المفسرين هناك مواطن تتحمل هناك مواطن تتحمل أن يفسر الأمر على السياق الظاهر بلا تقديم ولا تأخير أذكر مثالا في هذا الصدد وين حدثت فيه بين المفسرين بعض الخلافات لكن الراجح هو التفسير الظاهر في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق التفسير الظاهر جاءت سكرة الموت موضحة للمحتضر الحق الذي كان يتشكك فيه فكان يتشكك في ملائكة رحمة وملائكة عذاب فوراهم عيانا سكرة الموت وضحت له الأمور التي كانت تشكك فيها بعد سكرة الموت ستموت وتدخل القبر كنت متشكك في عذاب القبر أو نعيمة سترى كل ذلك وعلى هذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن للموت لسكرات والبعض يقول في تقديم وتأخير ويقول وجاءت سكرة الحق بالموت وجاء سكرة الحق بالموت وقال بها عدد من المفسرين لكن الأول أظهره أشهد لأن الأصل عدم التقديم والتأخير إلا إذا دعتنا ضرورة إلى التقديم والتأخير نعم بخصوصي لا أدري لا ما أدري نعم أحد له السؤال أو ننتقل فضل يقول الأصل في تفسير القرآن بالقرآن أنها مسائل اجتهادية فلماذا قدم هذا الأصل على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات أولا فيما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعذ الآية بكاملها إنما أيضا كنظرتنا نحن إنما كما تقدم تفسير الرسول يكون أحيانا لبعض معنى الآية أو لبيان أهمية شيء معين في الآية قول الحج عرف الحج عرف لا ينحصر الحج في كونه عرف لا ينحصر الحج في كونه عرف بل الحج أيضا وقوف بمزدلفة وطواف وسعي إلى غير ذلك تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات خاصة السنة القولية قليل جدا الآيات التي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام آيات قليلة جدا وتفسيره لها للتنبيه على أمر ذي اهميه فيها او لوجه قد يلتبس على الناس قد يلتبس على الناس فمثلا تفسيره ان الشرك لظلم عظيم فالتباس لما قال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله لكن تفسير القرآن بالقرآن كثير جدا ومنتشر فقدموه لكسرته ولأن الآيات محكمات في الباب الآيات محكمات في الغالب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعتري السند إلى رسول الله فيه ضعف أما إذا آية فسرت بآية فالآية في قوتها في نفس التكافؤ من ناحية القوة لكن قد تفسر آية بحديث وبعد مدة يتبين لك أن الحديث معلول كحديث مثلا ورد فيه تفسير طوبة طوبة لهم وحسن مآب فسر بعض العلماء طوبة بشجرة في الجنة أو بأنواع أخرى من تفسير بناء على أحاديث وبعد تبين لهم ضعفها فأظن أن هذه بعض الأسباب التي من أجلها قدم تفسير القرآن بالقرآن والله أعلم نعم يعني أخوك يقول أن النبي استعمل هو نفسه تفسير قوان بالقرآن ماذا ذكرنا إن الشرك لظلم عظيم مفسر للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيمانهم بظلم فالرسول نفسه فسر القرآن بالقرآن وسأت هذا في تفسير النبوي أيضا بإذن الله اضواء البيان نافع جدا في لكن أنا بعد تتبعي لاضواء البيان وجدت أن صاحب اضواء البيان رحمة الله عليه أخذ مدة عظيمة جدا من ابن كثير من تفسير ابن كثير فتفسير ابن كثير نموذج حسن لتفسير القرآن بالقرآن نعم أضاف إليه الإمام الشقيط رحمه الله بعض الاضافات ولكن تفسيران القرطبي وابن كثير مصدران عظيمان جدا في هذا الباب والله اعلم نعم ننتقل إلى, الأصل أو الى الباب الثاني الملحق بالباب الأول اننا قد نفسر القران بالقران فنخطئ اذ قد تكون ايه نسخة إذ قد تكون نسخة حينئذ سيكون ثم تحفظ على التفسير بأمن عدم فمن تفسير أو من الملحقات تفسير القرآن, القرآن باب الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ كبحث يرد في مصطلح الحديث ويرد في أصول الفقه ويرد في أصول التفسير البحث المشترك بين الأشياء الثلاثة النسخ في الأصل النقل في الأصل نقول لك انسخ لي نسخة معنى انقل لي نسخة وإن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قيل نستنسخ نكتب أو ننقل في كتاب ملائكتنا تنقل ما عملتموه في كتاب إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فالنسخ النقل لكن هم يعنون ب تفسير نقل حكم آية حكم في آية إلى حكم آخر أو عفوا نقل حكم آية إلى حكم آخر بنص أتى بعد النص الأول يعني في نص عن رسول الله في, في نص من كتاب الله أثبت حكما فانتقلنا عن هذا الحكم إلى حكم جديد يخالفه أو يعارضه بسبب نص آخر جاء بعده فلزم هنا في النص في القرآن حتى ندعي النص أن نعرف الآية التي نزلت أولاً والتي نزلت ثانياً فلا صح أبداً أن تكون الآية التي نزلت أولاً هي الناسخه التي نزلت ثانياً لا يصح أن نقول إن الآية التي جاءت أولاً نسخت الآية التي جاءت ثانياً فلزم أولاً في مسألة الناسخ والمنسوخ وحتى نصير إلى القول بالناس والمنسوخ إلى معرفة المتقدم من المتأخر سنتعرض في مسألة الحديث عن رسول الله وذا ليس له تأثر وليس له تواجد في الكتاب العزيز لكن كنسخ في السنة يلزم أن تكون الطرق متكافئة اذا كان حديث يعارض حديث آخر ولكن واحد ضعيف جدا والآخر صحيح لن نصير إلى النسخ لأن الضعيف جدا مهدور العمل به هذا ليس موجود في الآيات لأن الآيات كلها محكمات كلها محكمات يلزم في الناسخ والمنسوخ أو في دعوة النسخ والمنسوخ أن يكون هناك تعارض أو ما يسمونه مخالفة يعني حكم في ايه يخالف حكم في ايه اخرى حينئذ نصير الى النسخ اما اذا لم يكن لك مخالفه فلا معنى لدعوى النسخ الا اذا نص الرسول على انها منسوخه فاذن ثلاثه امور تراعى في الناسخ والمنسوخ الاول المخالفه المخالفه شيء يخالف شيء ايه تخالف ايه ايه فيها افعل وآية فيها لا تفعل ثانيا عدم امكان الجمع يعني في ايه احيانا فيها افعل واحيانا ايه فيها لا تفعل ولكن الجمع بينهما ممكن ان هذا يتنزل على مقام وهذا تنزل على مقام اخر ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر رابعا فيما يخص الأحاديث تكافؤ الطرق يعني هذا صحيح وهذا صحيح هذا حسن وهذا حسن لكن هذا غير موجود في الآيات لماذا غير موجود في الآيات ان الآيات لا ريب في نزولها من عند الله سبحانه أما الأحاديث فقد يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأعود ملخصا معنى النسخ النقل متى نصير إلى النسخ لأن داعوا النسخ متسعة داعوا النس متسعة لكن المقبول منها قليل فلذلك ترى علي ادعى النسخ آخر خالفه فهنا ثلاثة اصول تتعلق بالآيات الأصل الأول المخالفة آية تحمل حكما يخالف آية أخرى ثانيا عدم إمكان الجمع يعني عجزنا عن الجمع بين هذه وبين تلك ثالثا معرفة المتقدم من المتاخر. رابعا وهذا يخص الحديث أن تتكافى الطرق ربعا أن تتكافأ الطرق المعتزلة وغيرهم ولعل طوائف من اهل البدع اخذت هذا من اليهود يقولون بعدم النسخ ويقولون لأن النسخ يقتضي أن الله يتردد يوم يقول لك افعل ويوم يقول لك لا تفعل ونجيب عليهم أولا بالادله ما ننسخ من ايه أو ننسيها ناتي بخير منها، وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفترن، بل أكثرهم لا يعلمون. ومن الناحيه العقلية يمكننا أيضا أن نجيب على هؤلاء، فلله المثل الأعلى. قل لهؤلاء إذا مرض أحدكم، وذهبتم به إلى طبيب حازق. تثقون في علمه بالطب تسقون في علمه ثقه تامه بانه طبيب واخذت ولدك المريض وذهبت اليه فقال لك اليوم اياك ان ياكل الولد السمك وانت واثق في هذا الطبيب ومجرب له ومجرب لطبه وطبه مشهور في الناس قال لك اياك ان يأكل ولدك ولدك السمك ماذا ستصنع ستمتنع تمنع السمك عن الولد وصف لك دواء وبعد يومين ذابت لي قال الحمد لله اجعل ولدك يأكل اليوم السمك فلذا الطبيب تصفه بالحماقة او الجهل كلا وحاشا فلله المثل الاعلى يعلم الذي يصلح العباد في وقته والذي لا يصلح في الوقت الآخر في العهد المكي الصحابة قله كفوا أيديكم تقووا في المدينة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذا من ناحية الاستدلالات العقلية بعد النقلية ثم استدلالات على اليهود أنفسهم الذين قالوا بعدم النسخ ألم تقروا مع اختلافكم مع أكثر أهل السنة من المسلمين أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بأن يسبح ولده بغض النظر عن من هو الولد إذا كان عندكم إسحاق وعندنا إسماعيل بغض النظر عن من هو هذا الولد ألم تقروا بذلك بل اليهود يقولون أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يذبح ولدا ألم تقر بأنه فدي بذبح عظيم قال أقررنا طيب إذا أمره أن يذبح وبعد أن نسق الحكم بأن يفد بذبح عظيم فما الذي يستنكر إن الله سبحانه وتعالى أيضا كمثال آخر كيف كان الأولاد يتزوجون أبناء آدم كيف كانوا يتزوجون لم يكن في الكون إلا آدم وحواء لم يكن في الكون إلا آدم وحواء من البشر فكانت حواء تلد ذكورا وتلد إناث فكيف الزواج لم يكن هناك رجل غير آدم فكان ابن آدم يتزوج بمن ببنت آدم الولد كان يتزوج بأخته ألم ينسخ هذا؟ نسخ هذا بعد وأنتم يا يهود لا تقولون بأن الولد يتزوج بأخته فحصل ثم أيضا نسخ حصل ثم أيضا نسخ اليهود اعترضوا على ذلك لماذا؟ اعترضوا على ذلك لماذا؟ لأنهم حلوا أشياء وقال نسبوا كانت وقال أنها كانت محرمة على عهد يعقوب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 إنما كان هذا محرم على من على إسرائيل الذي ويعقوب ونحن أتباع هذا النبي فقال الله لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة إن كنتم إن كنتم صادقين فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك فوليكهم الظالمون فالحاصل أن اليهود لما عيروا بأنكم قد حرمت عليكم هذه الأطعمة على الذين هدوا حرمنا كل ذي ظفر كالبط والوز اللي بين أرجلهم اشتباك البط والوز حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهر وما الشحم الذي فضاه أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم واننا صادقون قالوا ما حرم علينا هذا في زمن الأنبياء إنما كان محرما في زمن يعقوب وما نسخ بقينا على التحريم فرد عليهم بقوله تعالى كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأت بالطورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فليك هم الفاسقون فليك هم الظالمون فالنسخ أولا معنى النقل ثبوته بالكتاب العزيز في آيتين ما ننسخ من آية وإذا بدلنا آية مكان ايات ثبوت في السنة في نصوص كثيرة كنت نايتكم عن زيارة القبور الا فزوروها في ان الاخره كنت نايتكم عن الانتباه في القدور فانتبذوا حيث شئتم ولا تشربوا مسكرا فالنصوص كنت نايتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق سند فكلوا وادخروا عدت نصوص عن رسول الله في إثبات النسخ في إثبات النسخ